Mayit zimmes de bir roze kazası unü yoki ta'am biriş ile bula da. An Aisha ta raziyallahu anha anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme qal man mata ve aleyhi siyamun sama anhu veliyuhu rahu الثelase ven neseiyyu Aisha raziyallahu anha den ruvayet qırna Nabiy Sallallahu Aleyhi Wasallam kim o’rchayu zimmasida roz’za bo’lsa oring nomidan valisi roza tutadi dedilar. Uchalari va nasai rivayat qilgan. Bir adam, safar yoki bemorlik tufayli ma’lum kunlar rozasini tuta olmadi yoki roza tutishini nazi qildiyu u tuta olmay vafat qildi. Ana sunda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 Dainun ekunta kaziyehu anha? Kale naam. Kale fadaynullahi ahakku an yukla. Ravahul khamsa. Ibni Abbas radiyallahu anhudan rivayet kılinedi. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min huzurlarını lekelip, Ey Allah'ın Resulü, Anam vefat kıldılar. O kişinin izin bir aylık roza var. Uning qazosini men tussam bo'ladimi dedi. Agar onangning qarzi bo'lsa, sen uning nomidan ado qilmayding dedilar. Ha dedi. Bas Allohning qarzini ado qilmag'um roq dedilar. Beshawlari rivoyat qilgan. Bu, bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shar'iy hukmni tushuntirish uchun bandaning Allah Taala huzuru deyi burçunu başqa bende huzuru deyi burçu uxşatib taqqaslamaqdalar. Hakikaten həm onanın bir bendedan qarzi bolub uz qarzini əda etmək turub vafat qırsa qarzini fərzant üzədi. Tutulməy qorgan roza həm onanın Allah huzuru deyi qarzi onu bolə əda etişi əvlarak. Onaga başqa qarndaşlar həm qiyas qırmədi. Kim zinmasida tutman ro'zasi bo'lib turib, vafot etsa, qazosini Majidning valisi tutadi. Waj'at imro'atin ilannabiyiy sallallohu alayhi va sallam fa qalat: Ya Rasululloh, inni ummi mataddu alayha savmun nazil, afa asumu anha? Qala: Ara'ayta law kana ala ummiki daynun faqadaytih, dedi kaniha qolat na'am qal fasumi an ummiki roohul shayxoni pag'ambar sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir ayol kelib ey Allohning rasuli onam vafot ettdilar uning zimmasida nazr ro'zasi bor edi u kishining nomidan men ro'za tutsam bo'ladimi dedi aytgancha agar onangning qarzi bo'lsa yu Uni sen bersan o anaingdan ado etadigan bo'larmidi dedilar. Ha dedi. Bas onangning nomidan roza tutaver dedilar. Dikki shu ruoyat qilingan. Innalloha ashhadu an la ilaha anna Muhammadar rasulullah, ashhadu anna Muhammadar rasululloh حي على الصلاة <سؤال> حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة qad q quote الله اكبر الله أكبر، لا اله الا الله <تصفيق> الله اكبر الله اكبر شد لللهه رَبّ العالممين الرَّحمَانِ الرَّحي مِم لك ي مِدين إ كانعَبُض وَائ كانَستعم إهد الصرابَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر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 سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا الْأَبْتَرُ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر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 Allahi akbar Allahi akbar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 الله أكبر الله أكبر Sami'Allahu liman shamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Along work As-salāmu-alaykum wa-rahmatullah As-salāmu-alaykum wa-rahmatullah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Allahumma anta assalam wa minke assalam, tebārakte ya dal jalāli ароҳина вас аллоҳу акбар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 <تصفيق> يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنْذِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرِ وَالرُّجْزَ فَهْجُرِ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرِ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنهُ كََ لآياتتِ عَيد سَأُرهِ قُه صَعْود إِهُ فَكَّرَ وَقَّرَ فَقُنتلَ كَفَ قّر ثمَُّ قُنتلَ كَفَ قّر ثمُ نَظَر ثمُ عَبَ سَوَبَسَر. compren ثمُdha wasstaxdar soqola إ ha إلا siحruyyuثar إ هذا إلا qnun bahar salihi sa qor saصlihi sa وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوْحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ, ولا يرتاب الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر.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 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر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 jinnati yatasaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallina wa lam nakun tu'imul miskin a kunna nu'azabu دين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كلا بل لا يحبون الآخرة ويذرون الآخرة كلا إنه تذكرة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 Al law As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة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 فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَثَرُ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 وَلَهُ الْقَامِعَاتُ ذِي رَجْمٍ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَأْتِيَ جَلَبًا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إنا علينا بيانة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاطِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ 키ه. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ هلا صدق ولا صلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَاجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْييَ الْمَوْتَى الله أكبر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 الله الoh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 La ilaha illa allahu nastaogfirullah Nes aluka al jannata wa na'udhu bika minan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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين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 نَبَتَ لَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَميعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وسعيرا. إِنَّ الْأَذْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَ طيرًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم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 قاهمن الضر و السرورا وجزاهم بما صبروا جنه و حرير فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وَيُطافُ عَلَيْهِ بِآانَةٍ مِن فِي الضَّاتُِ وَأَكْ وَابٍِ كَانَة قَوريرَ قَواريرَ مِن فِي الضَّاتِ قَدَرُه ويسقون فيها كأسا كان ميزاجها زنجبيلا عينا فيها الله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 غَيْرِ مَرْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَذَّنِّي أَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمَّنْ ثُرَا Aw iza ra'ayta thumma ra'ayta na'iman wa وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء او وكان سعيكم مشكورا ان نحن نزلنا عليك القران Fosbir li hukmi robbika wa la tuti minhum athimman وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا عُولَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ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 Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh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 بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة والالمُرسَاتِ عرفَ فَ العاصِفَاتِ عصفَ وََّ شِراتَِ الشرَاء فَمُقاتِذِكْرَ عُذْرًا أَْن الذّرَ إَِّ م تُعَدُونَ لَاقِع فَإذًا نُجُمُطُسَة وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 وَإِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 ذَٰلِكُمُ اللَّهُ <سؤال> رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ <سؤال> وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا <فنعم القادرون> ويل يومئذ للمكذبين ينط ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أمواتا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ وَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً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 وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَإِلَى يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجِرِمُونَ وَيْلٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن شمده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان زي الملك والملكوت الملك والملكوت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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen العالمين rahmani <الرحمن> الرحيم rahim Maliki Yawmi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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Донни الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا إن جهنم كانت مرصادا للطبع Тағринима аба ла бифина фиха ахқоба لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم لا يرجون حسابا وَكَذَّبُ بِآياتِنَكِذبَ وَكُلَّ شَيْ أَح صَنَهُ كِتَابَ فَذوقُ فَلَ النَّزدَكُْ إِلَّا عَذَبَ الله وََكْنُ ان ميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله أكبر. Allahu akbar As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Allahu akbaru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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أَوْ كَأَنَّ وَعِيبًا تَرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا جَزَاءَ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 تَخَذِ إِلَى رَبِّهِ مآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنظَر يَوْمَ يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 ʿghāyri ʿalmāgzūb ʿalaihin wala ʿdalīn. زعَاتِ غَرقَ وََّ شقاتِ نَشْطَى وَسَّابِحاتِ سَبحَا فَسابِقاتِ سبق فَمُدَّاتِ أَمر يَومَ تَرجُ فُ الراجِفَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَنَرُدُّ دُونَ فِي الْحَافِرَا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نخرة قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةٌ الله أكبر Sami'Allahu liman shamidah, Allahu الله Allahu akbar, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. الله market السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبر صُبَبحانَ الْ المَل الحَّ الذي لَا يَنامُ وَل يَمود صُّوح قُّ سُ رَبّنَا وَرَبُّ الْملائكَةِ وَررن ل إلَهَا إِلاا اللهَّهُ نَتَغْفِر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار <تصفيق> الله اكبر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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ إِنَّ سَنُورِثُ مَا سَعَوْا وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس وتولى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 ك وَأََّ مَنْ جَ أَنْكَ يَصروَهُ وَيَخشى فَأَمتَعه تَلََا كَلَّ إِهَا تَذكِرَ فَمَنْ شَ أَذَكَرَ فِي صُحرُ فُّ كََّّمَ مَررفُوعةٍ مُقَهَر بأَد سَفَةٍ كِراَ مِن بَرَ بُتلَإِن سَانُ مَا أَكفَرَ مِن أَ شَي خَلَقَ مِن نُطُفَةٍ خَانَقَهُ فَقَدرَ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِمَا أَمَرَهُ Allahu Akbar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 Allahu akbar As-salamu alaykum wa rahmatullahi. as alaykum wa rahmatullahi. Allahu Akbar.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 دَالِل فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ أَصْبًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وحدائق هلبا أَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ هُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ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 لَكِنَّ لِمَن فِي نَفْسِهِ إِيمَانٌ يَوْمَئِذٍ شَأْنُهُ يُغْنِ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نُسْفِرُ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ أولئك هم الكثرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت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 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اللهم أكبر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 الله هوak As-salāmu ʿalaykum wa rāhmatullāhu As-salāmu ʿalaykum wa rāhmatullāhu Subahāna zhi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 غير المرضو عليهم ولا الضالمين للا اذا بلغت التراقيا وقيل من راقا و قلنا انه الفراق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى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 فاجعل <سؤال> منه الزوجين <سؤال> الذكر <سؤال> والأنسا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر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 قَائِرٌ مَغضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ إِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ أَوْ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ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 وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله سمع الله لمن حمده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 As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Muhtarim cemaat ikkinci rakatta İnchikhaq suresini okuyemiz Rukudan aldın bitti tilavat sacdesini qvalıb turub Üç ayet okub ki gini yana rukud sacdesini Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yawmi al-deen Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustaqim Siraata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al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 يوم يقوم الناس لرب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 كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ Innal abrar la fi na'im 'ala al-ara'ik ya'thurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min خِتَامُهُ مِسْكْ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْلِيمُ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ Innal ladheena ajramu kanu min alladheena amanu yadhhakun aw itha maru bihim yataghamazun wa itha qalabu ila ahlihim وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون ۖ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ حَقٌّ <حكوم> عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَسْعَلُونَ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 Allahu Akbar Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-rahman ir-rahim maliki yawm iddeen Iyaka na'budu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 فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعْ إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ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 إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه سَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ أن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِهِمْ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا <سؤال> تَنزِقُ لَن تَرْكَبُ نَطَقًا عَن طَبَقًا ثَمَّ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اللَّهُ <لا> يسجد> الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُومٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت Субхана Зил Уззати вал Азмати вал Кудрати вал Кбирай вал Джабарот Субханал Маликил Хайилл Зи субхуна куддусу рббуна ва рббуль малайкати вар рух ла илаха илляллаху настағфируллаҳ насъалукаль жанна ва наъузу бика мин Ritor <Harriet>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 سَلاَمٌ عَلَى الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا الْأَبْتَرُ Аллаху акбар Самиа Аллаху лиман хамида Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху <laughs> Allah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 الله أكبر سمع الله لمن شميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Subhanal malak Subhanal malak al-kudus Rabi al-melaikati wa rahmatullah A'udhu billahi min ash-shaytani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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقران العظيم وانفعنا وارفعنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى وشفاء ورحمه واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا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 As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammayt bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb indak ant taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina ya rabb al-'alamin Allahum ozingni muborak baytingda Umid <imit> bilan qilingan ameli ibodatlarimizni dargohimizda husn qabul aylagin. Azizlarimiz tomonidan qilingan 108 yüzü hatm-i Qur'onlarni dargohimizda ozingiz husn-i qabul aylagin. Allohum, har birlarga harflarga beriladigan ajr-sawablarni ko'paytirib bergin. Allohum, hatm-i Qur'ondan keyingi duolarimizni ijobat bo'lishdan umid qilgan holda ozingdan yolvorib so'raymiz. Alloh, duolarimizni ozing ijobat qil. Gunohlarimizni mavfir et qil. Tavbalarimizni qabul qil. Ota <muchos> onalarimizni ham mag'firat qil, bizlarni to'g'ri yo'lga solgan ustozlarimizni ham mag'firat qil. Ustozlarimizdan, ota onalarimizdan o'tganlarni o'zing g'arīqi rahmat, shoystae jannat qil. Bu xatm qur'gon qilgan, qilgan azizlarimiz tomonidan o'tgan barcha marhum marhumalarni bahraman qilib, mana shu joyda duoga qo'l ochib turgan barchalarimizdan ham duo umidiyotgan azizlarimizni bahramanda qilgin. Allah barchalarni gariqi rahmat qilgin, yotar joylarini nur aylagin. Alloh larımızimizda hojatmanlarimiz bor hojatlarni o'zing ravona eylagin boshiga mushkulshgan nazillarimiz bor mushkullarini artib o'zing shoish bergin Farzan talablar bor ularga qoshi qo'sha farzzan ziriyotlarni bergin Farzanarga baxt iqbol so'ragaganlli bor barvaldigrov bar farzzanllarga o'zing baxti iqbol bergin o'zing munosib deb bilgan o'zing xayr lib deb bilgan jufti halolarini nasibi aylagin Ularda yotgan kasalxadaayotgan horrijda davona yotgan o jumla mumin musulman bemarlarimizga o’zing shifayi qmal şifayi acil bergin qazdallarimizga o'zing najjat bergin Allah el yurtni teinch amon qilgin yurtimizni jannat makan qilgin xalqimizni o'zingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lmaqlarni o’zing nasi aylagin Allah ibadatlarimizi teyinch asda ada qilishimizda vassimizda xizmat qut turgan barcha azizlarimizni mahsudlarni hasil hojatlarini ravon aylagin. Dillerdege oylagan ezgu maksallerden afzalini birgin. Allah baritemizna akibatimizna hayrli imanimizin selamat gilgin. Kelam minge kalblerimizin awesina gilgin. Ve sallallahu teala ala khayri khalkihi Muhammed ve ala alihi wa ashabihi ecma'in birahmetikah.